والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة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 وفاكهة مما يتخيرون ونحم طير مما يشتهون وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لا مَقْطُوعَةٌ ولا مَمْنُوعَةٌ وفرش مَرْفُوعَةٌ إِنَّا شَأْنَنَا إِنْ شَاءَ فَجَعَلْنَاهُ عَبْقَرًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ فُلَتُمَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وعميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم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 فضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم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 أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزاجعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم آزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا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 لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبهاذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون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 لاوجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كن من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كن من اصحاب اليمين